فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته الآية قال المؤلف أجزل الله مثوبته ومعنى يحكم الله آياته يتقنها بالإحكام فيظهر أنها وحي منزل منه بحق ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم بذلك الامتحان جاء موضحا في آيات كثيرة قدمناها مرارا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 كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الآية وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الآية وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن أي لأنها فتنة كما قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم الآية لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه مرارا والعلم عند الله تعالى واللام في قوله ليجعل ما يلقي الشيطان الآية الأظهر أنها متعلقة بألقى أي القى الشيطان في أمنية الرسل والانبياء ليجعل الله ذلك الالقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض خلافا للحوفي القائل انها متعلقة بيحكم وابن عطيه القائل إنها متعلقة بينسخ ومعنى كونه فتنة لهم أنه سبب لتماديهم في الضلال والكفر وقد أوضحنا معاني الفتنة في القرآن سابقا وبينا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار ليظهر بسبكه فيها أخالص هو أم زائف أنها في القرآن تطلق على معان متعددة، منها الوضع في النار، ومنه قوله تعالى ثم هم على النار يفتنون، أي يحرقون بها، وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية، أي أحرقوهم بنار الأخدود على أظهر التفسيرين. ومنها الاختبار وهو أكثر استعمالاتها في القرآن كقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقوله تعالى وان لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومنها نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال كقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك بدليل قوله ويكون الدين لله وقوله في الأنفال ويكون الدين كله لله ومما يوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله الحديث فالغاية في الحديث مبينه للغاية في الآية لأن خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة ومنه بهذا المعنى قوله هنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقد جاءت الفتنة في موضع بمعنى الحجة وهو قوله تعالى في الأنعام ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي حجتهم كما هو الظاهر واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على معنيين أحدهما مرضه بالنفاق والشك والكفر ومنه قوله تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الآية وقوله هنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض أي كفر وشك والثاني منهما إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنا ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي ميل إلى الزنا ونحوه والعرب تسمي طواء القلب على الأمور الخبيثة مرضا وذلك معروف في لغتهم ومنه قول الأعشاء حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض وقوله هنا والقاسية قلوبهم قد بينا في سورة البقرة الآيات القرآنية الدالة على سبب قسوة القلب في الكلام على قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال المؤلف تداركه الله برحمته وجمعنا به في ذلك كرامته وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على السنه أهل العلم من أن النبي هو من اوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه وأن الرسول هو النبي الذي اوحي إليه وأمر بتبليغ ما اوحي إليه غير صحيح لأن قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية يدل على أن كل منهما مرسل وأنهما مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة كما بينه تعالى بقوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا الآية